ي َ ق و ل ُ أ َ ه ْ ل َ ك ت ُ م ا ل َ ا ل ِ ب َ د َ ا أ َ ي َ ح س َ ب ُ أَن ل َّ م يَرَهُ أ ح َ د أَلَمْ ن َ ج ع َ ل ل ه ُ ع ي ن َ ي ن وَلِسَانًا و َ ش َ ف َ ت َ ي ن و َ ه َ د َ ي ن َ ا ه ُ ا ل ن َّ ج ْ د ي ن فَلَقَتْ حَمَلَ ع َ ق َ ب َ ة وَمَا أ َ د ر ا ك َ مَا ا ل ْ ع َ ق َ ب َ ة سَقْرَقَبَهُ و ْ ع َ ا م ٌ فِي ي َ و م ٍ ذ م َ س ْ غ َ ب َ ي ت ي م ً ذ َ مَقْرَبَةٍ او م ِ س ك ي ن ً ذ َ م َ ت ْ ر َ ب َ ث م َّ كَانَ مِنَ ا من ل ذ ِ ي ن َ آ م َ ن ُ و َ ت َ و ص َ و ب ِ ا ل ص َّ ب ر ِ و َ ت َ و ا ص َ و ب ِ ا ل م َ ر ْ ح م َ أ ل a f r ص ح ب ا ب المayمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة